لنخرج به بِهِ ونبات وجنات ألفاف إن يوم الفصل كان ميقوت يوم يوم فخ في الصور فتأتون أفواجا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَاباً وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً لِلْطَّاغِينَ مَأْبَآءٌ لَا جزاء وفقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذبا وكل شيء أحصيناه كتابا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 يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله الرحمن الرحيم